قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله لا تقنطوا من رحمة الله الله لا يقنط من رحمتي قال الله عز وجل لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا في موضع اخر نبي الله يعقوب قال لبنيه لا تياسوا من رحمة الله انه لا ييأس من رحمة الله الا القوم الكافر وقال عنها نبي الله ابراهيم قال انه لا يقن من رحمة ربه الا الضال رحمه الله لا تعز على طار